الشيخ علي محمود يتمتع بأداء عالي له شكل متميز في الأداء بالخصوصا في الأذان واختيار مقام البياتي في هذا الأذان وسوف نقوم بتحليل الأذان معنا جزءا جزءا. الله على الدرجة الرابعة وجنس بياتي على الدرجة الأولى والعودة ثانيا إلى جنس رست على الدرجة الرابعة مكونا مقام حسيني وهذه التركيبة اللحنية ملاحظ فيها فنيات عالية مع وجود زخارف لحنية في صوت الشيخ علي محمود والجزء الثاني أشهدون لا إله إلا الله نلاحظ أداء صعب جدا في أداء الشيخ علي محمود خصوصا في الانتقال في مقام البياتي مع وضوح جنس رست على الدرجة الرابعة في جمل استعراضية وأداء تصاعدي بشكل يصعب أداءه لأي مؤذن والعودة ثانياً إلى جنس النهواندة على الدرجة الرابعة وهذا في صعوبة شديدة جداً وصعوبة أيضاً في أداء القفزات اللحنية في بعض الدرجات مثلاً على الدرجة الأولى للدرجة الرابعة ثم الدرجة الستة ثم الدرجة التنة وهذه القفزات قفزات صعبة جداً في مقام البياتي مع طول الجملة الاستعراضية ونستمع معا إلى أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الجزء الثاني أشهد أن محمد الرسول الله نلاحظ الهبوط الاستعراضي في جنس رفت الدرجة الرابعة وجنس بياتي على الدرجة الأولى أي في مقام البياتي والصعود ثانيا إلى الدرجة الثامنة نلاحظ القفل الأولى انتهى على جواب المقام أي الدرجة الثمنة في المقام والقفل الثانية انتهى على أساس المقام في شكل استعراضي على أعلى مستوى ونستمع معا إلى أشهد أن محمد الرسول الله رسول الله أشهد أن محمد بعد ذلك حي على الصلاة الأولى في جوابات المقام أي في المنطقة الحدة من المقام ونلاحظ أنها جملة قصيرة حي على الصلاة الثانية نلاحظ أنها جملة استعرضية طويلة بدأ بها الشيخ علي محمود من الجوابات أي المنطقة الحدة جدا مع استعراض وزخارف لحنية في الصوت متدرجا بشكل استعراضي فني على أعلى مستوى نلاحظ بعد كده حي على الفلاح زاد في المقام لمنطقة الجوابات المنطقة الحدة جدا وهذه المنطقة يصعب الأداء بها هذه المنطقة تحتاج إلى صوت متمرن ودارس لأداء الدرجات الحادة ومع ذلك نلاحظ الزخارف في المنطقة الحادة دي وده شيء صعب جدا مع التدرج في الزخارف هبوطا بشكل استعراضي وهذا الاستعراض استعراض يصعب أداؤه على أي مؤذن لابد من دراسة هذه الانتقالات اللحنية وهذه الانتقالات عند الشيخ علي محمود فعلا تحتاج لدراسة لأنها انتقالات بها مهارات صعبة جداً ومساحة صوتية واسعة لما بنستمع إلى القفلة البياتي عن الشيخ علي محمود بنلاحظ الخشوع والأزام بيكون بيزيد تأثيره على الإنسان ونستمع معا إلى حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر،, الله أكبر لا إله إلا الله نلاحظ استعراض عالي جدا جدا استغل الشيخ علي محمود المساحة الصوتية لمقام البياتي في شكل استعراضي على أعلى مستوى مع وجود قفزات لحنية في الصوت وهذه القفزات قفزات صعبة يصعب أداءها لأي مؤدي هذه القفزات أو الانتقالات تحتاج إلى فترة كبيرة للتدريب والتمرين لكيفية أداءها ونستمع الآن إلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, الله الشيخ علي محمود موهبة نادرة انفردت بأداء متميز جعلته أستاذا لعصره ترك لنا ثروة في فن التلاوة والتواشيح والابتهالات برع فيها بأداء جميع المقامات يقول عن المبتهل الشيخ محمد الهلباوي المحاضر للتواشيح الدينية والمقامات إذا تكلمنا عن فضيلة الشيخ علي محمود القارئ والمنشد والمبتهل والموشح فسوف نجد الموهبة العظيمة التي أهداها الله تبارك وتعالى لصوته وأهداها الله تبارك وتعالى للشيخ عليه محمود بل وأقول أهداها للبشر جميعا الذين استمعوا إليه وسوف يستمعون إليه إلى أن تقوم الساعة الصوت الحسن صوت عبقري لكن لا بد له من الثقافة الموسيقية أو ثقافة الاستخدامات الصوتية هذا الرجل رحمة الله عليه كان عبقريا في أدائه وإذا تكلمنا عن التوشيح وهي أصعب أنواع الأداء إذ أن الشيخ وبطينته يتفقون على لحن معين ويقومون به أداء جماعيا ثم يخرج الشيخ من عباءة هذا اللحن ويرتجل ويغوص في أعماق النغم ثم يعود إلى البطانة ثانيا وهذه براعة نادرة قلما تحدث الآن الشيخ علي محمود ترك لنا تراثا هائلا من التواشيح والابتهالات تعلم الأجيال والأجيال وهو بحق مدرسة يحتدى بها فضيل الشيخ علي محمود كان ينفعل وكان يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع المعاني ويعرف تماما كيف صوغ اللحن لهذه الكلمة علي محمود ما يقرب من خمسة وستين عاما حيث توفي في الحاج والعشرين من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وأربعين من الميلاد ما أقصر هذه السنوات في عمر الزمان وما أعظمها أثراً في الوجدين سلام على الشيخ علي محمود مهتز قلب لسماع آيات الذكر الحكيم وما استجابت المشاعر لصيحات التكبير إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة شكرا للسادة ضيوفنا الكرام وشكرا لكم سيداتي وسادتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم لله قوم بحفظ الدين قاد قاموا لله قوم بحفظ الدين وبالعلوم ينشر الفضل لقاده تسبيح صوت برنامج خاص تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.